وقال له النبيهم إن الله قد بعث لكم طانوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال daha Allah istaffa etti ve ona zatıtı bilim ve vücut Allah ve